من هذا اكثر رغبه في العلاج في واحد ثاني ناديه ان شاء الله سلام في رحسه سعيد الغطا اني اتقي من اللقيله في موضوع الامام وبتين موضعا لتأملات نظريها وهي حينما تقدم السيد المسيح لوحن المعمدان لكي يعتمد منه وقال له المعمدان انا المحتاج ان اعتمد منك فاذابه المسيح اتنخ الان لكي نكمن كل ذلك وأريد من عبارة اطلق الآن أن نأخذ في آجاب المخاطبة درسا في آجاب المخاطبة وفي التحدث مع الناس السيد المسيح يقول له اسمك. أنا لا أعمرك وإنما أطلب منك أن توافق لا تسمح كان هذا هو أسلوب السيد المسيح بالتمرار فهو تلاميذه يقول لا أعود يسميكم عبيدا بل أصدقاء كان من يسميهم أصدقاء بنوع من الربقة النتيجة، الثريد النتيج مع التلاميذ لنقبلهم كما قال لهم أنتم تدعونني معلماً وسيدا وحتى من تقولون لأني أنا كذلك كانوا يسميهم أخواتي، وأل المذجلية وقولي لإخواتي. تعبير نصيح رفقة في المعاملة حتى معي هذا لما جاء يا لكي يسلموا بقبلة الخائلة قال لي يا طاحب أنه هذا جئ يا طاحب نقول له يا أنها اذهب ودعي زنجك وكلمة زوج كلمة, كلمة معتبة بدون المعنى الصريح الوحيد طريقة السيد المسيح كان الطريقة العصيصة في التعاون مع الناس حتى بالنسبة لأخطاء الآخرين يعني الوسيقى مين يقول له اذكرني يا رب متى جئت الملكوت، ملكوتك وكلة ملكوتك خطأ لأن الملكوتك بعد الديامة فنبل نقول إن انت غلطان على هذا قال له اليوم تكون معي في الفرديس فغير كلة الملكوت بالفرديس في دمه يجيب كلة انت غلطان في الفرديس افقى نصيصة في التعامل مع الناس. وهكذا لما حدث ان مطرق انقره ثلاث مرات وكان هناك مجال للتعاطب بعد القيامة لم يذكر له السيد المسيح مسألة التنكار لألا يدرح شعوره اننا بكل ما قال له لا يتمعان ابن يونس أتحبني أكثر من ذا أولئك فرع غلمي فرع بسيط ولسيط صدقي حتى في معاملته مع الآب من النفس وإن يا إن شئت أن تعبر عني سيدكم سيد وإلا سنتكن مشيئتك وإنكم أسيدكم أرقب من سيد وإنكم أسنى يعمل يا من ضدنا وهم يا رب اعمل واعمل واعمل لكن السيد النسيح يقول له إن شئت أن تقع وإلا سنتكن مشيئت الواحد لا أثأبًا رقة ولطف زي السيد المسيح في التخاصم مع الناس، وألاز أن الناس يعيشون معًا ال... بهذه الرقة والطف، ولذلك منع أن يكون شخص يأخذ رقة أقل من صعده بالإحترام. وقال من قال يا احمق يكون مستخدم النار بغنه نعمة كله بأحمق جبت يتكرر من النار يوميا يمكن يكون مدرس مع الثمانيث في الفاس كله بغبي وأحمق ومشتاهم وكلام أصعب من كده أصعب خالص. في الآن أصعب يعني دي ولكن السيد كلمة احمر كلها انا تقولها كلمة صعبة جيد هو الوكيد المطيق الذي قال ان الانتماع الروح القدس نت أدب في المعاملة وهكذا كانت ارهب العزراء ايضا الملكي قل لها المونيت منك ودعى ابن الله يعني هي سبع أم الرب وعليه سببت قل لها من حيث لي هذا أنتأتي أم ربي إليه ولكن في كلامه مع الملك سقوله هو زي أنا عمت الرب يعني يعني يعني ما والأمر الرزق اللي كنت في التعبير نلاقي هذه الرزق والأدب في التعبير موجودا عند كثير من الخدسين فالخدسة صارة مثلا كانت تدعو زوجها إبراهيم لكلمة سيدي أدب ورق مش قرأت من قرأت وفي مسواه لا فرق في رق وعدب ولما قيل لها إنها هتوجد ابن أنك كيف يكون هذا وشيدي قد شاه وسيّد قصّة اعتبرت إنها لتتكلم عن سيّد نجد نفسي الأدب اللي موجود مع آباءنا الصدّيسين قديم مثلاً يعقوب أب الآباء في مقابلته إلى عيسو أخير لينعي بركة التي أخذها كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بني أمك هو يبقى سيد لإخواته وليسجد له بني أمك وكنه هو بالميلاده كبير يستعبر لصغير الكبير هو عيسو والشعب للطوير اللي هو يعقوب ملاقي لما يعقوب قابل عيسو أخاه في إصحى 33 من تدر التكوين شدده وشدده له العيال والمساء والعكل هذية فلما شاك عيسو قال له من منك كل هذا الجيش الذي يتعببته فقال لأجد نعمة في عيني سيدي نعمة في عيني سيدي لانت سيدي معلش الأدب كده لأني أخويا كبير وبعدين ريسو قال له لا معايا كثير نتعجز بالهديد فقال يعقوب لا إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي لاني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فربيت عليه كما نشعود واني ان وجدت معنة في عينيك تأخذ هديتي من يدي لاني رأيت وجهك كما يرى وجه الله هدب ورفقة في الحديث الإنسان الشديد للعميق والقاسي يخسر الآخرين لكن بالوباعة بالنصر بالكلمة السيدة نكتبه عشان كده يقول الكتاب النعوث القاسدة وقع على علق يعقوب وبكي هذا يعيث للتخر يمكن يطلع مية لكن هنين عيشوا صلحت دموع لكن الرقة والميت بتاعة يعقوب هذا الامر ايضا وجدناه في الاباء جميعا يعني خدوا قديمة إبراهيل قد الاباء لما قدر ثلاثة ضيوف وما كانت طبعا نعرف انذر الضيوف اثنين ملائكه بدليل سمح لهم هذه وجب لهم جبنوا وتكرم ضيوف عاديين ليه استقبلتهم وسجد الى الارض وقال يا سيد ان وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ابراهيم يقول البيت اللي جاي له ان وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك لكن اصحى 18 في اصحى 14 قبل كده حدث ان ابراهيم خجم اربع مليك وخرج فاستقبله ملك يصابق ملك سليم واستقبله ملك سليم ملوك بيستقبلوه هو عظيم لكن يجينه جيس يجب للارض يقوله انو ذات سميعنا في عينيه فلا تتجاوز عبدك من يؤخذ قليل ما يغسلوا أرجلكم وستجعوا تحت الشجرة فأخذ فسرة خد فتسندون قلوبكم ثم تكتازون لأنكم قد مرادتم على عبدكم طبعا نتقولكم يعرف أنه كل ملايكة ولا رب ده لأنه مش يقول لي ربنا ده اللي اتقول بيت سيدنا سليمان لما هو طاقر من الشعب دي اللي هي العجل اللي ذبحه وكان في مد ايه من ادبي يقول سجدوا له قد مرغتم على عبدكم ده تعبير لطيف وطيب كلامه مع ربنا نفسه يقول له قد عزمت ان اكلم الغولة وانا تراب ورمات اسم لطيف في التعبير ورقة وعدد في التخاف يعني نسمعناها ربنا وبعض في درجة كثيرة هم يرتفع قلبك على الناس بالعكس هؤلاء الخديثين كانوا كل ما يرتفع درجة قلوبهم سنجل جهة والإزداد اتباعهم ليس مع الخديثين فقط إنما حتى مع القطاع موجد داود مثل شاول الملك وشاول الملك ده كان من الله وكان عليه السياطين وكان هو بيخرج السياطين منه قولي قوله ايه داود قولي شاول وراء من خرج ملك اسرائيل وراء كل ملك مرغوط حقير انا اطلع ايه أنت حاجة كبيرة هذا مش حاجة أبدا لهذا الإسلوب الرقيق العجيب كان بيحسن أنت شاول بدرج الشاول قال لي يا إبني أنت عبر مني أنت عبر مني له أنا أخطأت إليك من اللقة من المطقة التعريف إلا النبي الأمل أنتم جايز تعمل هذا النك وهذه الرقة في التعبير حتى مع الشياطين حتى مع الشياطين ف... لا يتكلم الشياطين أيها الأخوة ماذا تريدون مني أنا الضعيف أنا أضع. ارفع عليا حتى ما اشتكيت الزنزانه نفسها عن 115 كان بيقول له يا ملعون اخرج يا بنت قرعتك على واحد يجيله واحد على السيطان يضربه بالقلم ولا يوقف ايده يرجف او اي على الوجوه السامه يا نار كله في ما يخرجش الشياطين اللي يخرج الشياطين الرقص والرقص لأنهم خيوها الأخياء ماذا تريدين مني أنا ضعيف الشياطين يسمعوا زي ويسأل هم ما يقدروا يستدعوا كده فلما يتيك واحد يستدع مش قادرين ماذا ما يقدروا يشعني له زي يسمعون كلام القديس أو تنس ويسمعون صلاته وهو يقول انقذ يا رب من هؤلاء الذين يظنون إني شيء أنا ليس حاجة بدأ يقول البستان فلما كانوا يسمعون هذه السلوات الملوءة اتباعا كانوا يحترقون كالدخان ليش رقيق رقيق لا لأسلوب الاسلوب في قصة في تريط السجيس أبو معار أنه كان طريق ساب ساب. يشي طريق وتلبيزي لأنه سابق يشيق قرع سابق وسائق فوجد الأوسان يشي مقوة التنويذ قال لكاهر الأنسان قال لي يا عابد الحسنان اللي نعتد نسكوا كاهر الحسنان والجال لأه سنان يعني ده أكيد وتركوا كده بخلط إذا عادل نشف سريقه برضو السرعة شقابله السلبيس مكريس الكبير قال له أخلم لرجل النساء لأنه نلاقيه ناسي السرعة فالتغرب للعبارة دي فبهذا النطف افتدرجوا لغاية لما عمدوا افتدرجوا لغاية إيه؟ لما عمدوا اي ماذا الله الخديسون كونوا لهم الأنفاذ الرقيقة التي تعلموها من رب النظر في قوله تسمح الآن في الوستان يقولوا إذا جلست مع الشيوخ فكن صامتا وإن تألوك عن شيء كل ما أعرف مش وحن عدت ناس أكبر منه لهذا العلم متدفق ويقاطع غيره يستمم هو ويبقى كأنه ما حد يفهم غيره لابن يقول إذا جلست مع الشيوخ فكن صامتا وإن سألوك عن شيء فكل أعرف آداب الرغبة فيها أشياء كثيرة من هذا النوع لما راحب كان يقدم شيء لإنسان يقوله اصنع محبه يقول كذب اصنع محبة يقول كذب الكديس الأنبى شوي مرة بعثوني تلويز يتعلم منه فعد معه صهور لم يزدر لها نصيحة ولا تعليم واحد فلما دوم النسي عدوه بأية الرغبان قال لهم يا إخوتي أنا لست رئيسا لأحد ولا أستطيع أن أقمر إنسان بثير عقولوا من الأخ يتعلم الزجاج اللهم يبثني ويشوفني انا بعمل بيك ويعمل زي لكن انا مستطاعش لأفضل امر إلى هذه الرقة كان هذا الخجيس لتحرد من أن يفضل امرا لواحد من اولاده افضل شوفوا في قصة الي النبي رئيس الخمسين الأولى لما علم النبي إنجل نجلت نار من السماء وعكلتك وهكذا رئيس الخمسين الثانية أما رئيس الخمسين الثالثة فكان رقيقا في إطلوبه جاهل تجد عند النبي وقال له أجد نعمة في عينيه وما تفلكش نفسي وقعد يسلمه برداء ونجح فيهم في مهمته ونزل معه إلى في قصة أبي داين مع داود النبي حينما تضايق من ناظر الكرملي زوجها الذي رفض. انه يعطيه مكيسا وفكر انه لازم يخلص عليه وقال الكتاب هبنجاهم اخذت هدايا على الرقوبة بساعتها واتت وسقطت امام داوود على وجهها وسددت الى الارض وقالت له علي أنا يا سيدي هذا الزن ودع أمتك تتكلم في أذنك بهذه الهترة بدأ الغضب بتاع بيودي روح وبعدين جبت له الهدية ودتها له قالت له الآن هذه البركة التي أسد بها جاريتك إلى سيدي فالسعطة للغلمين السائرين وراء سيدي ومشي يقولني خذ البركة دي ليه في الأكل الموجود أنا أكل البركة دي لي بيباها باريتك فعطة للغلمين السائرين وراء سيدي خذ خد همي خدمينه خد في عيانك ما ليش يخذ هميك سعبير رقيق عن جلب أمك فقل لأن الرب يصنع لسيدي بيتاً أميناً لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك سر كل أيامك فقل ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حجمة الحياة مع الرب إلهك وأما أنت أعداء تثير ما بحاجة كنا من وسط قصة البخلاء وبعد هذا الكلام الذي يزود رقة وإحباطا وإنسحاكا ونقصا وتزيدا وعددا تؤل ويكون عندما يصنع الرب المثير. حتى كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رأيًا، أنه لا تكون لك هذه مظلمة، ومعثر قلب السيد أنك قد تكث جنًا عفواً، أو أن السيد قد انتقم لنفسك هل كل نصيحة الآثم، لكن بالجو، بالبك، بالأدب، بكلمة سيئة، فقد منها هذا السلام وقال لها مباركة انت ومبارك عقلك ومبارك الرب اللي بعثت لي عشان انت المعين من الانتقام لنا لكن ما وجدت له قالت له لأنا لا بي الله رجل المزمر ارتسار وانتقل ويسف قالت ابقى كان بسطية كانت خسرته وكان ضاع مبال جوزه سي ويسف لهم كلام زي رقم سين ولا سيفهم كلام كأن الموسيقى. قالوا من يودي. يوم الرسول إلى أثينة وأثينة كانت ملؤها صامن. لغرضة الكتاب بيقول احتدت روحه فيه لما وجد المدينة مملوعة أصنام لما احتدت روحه فيه قال لهم تعالى عبدة الأصنام اللي تنفيكم معكم مدى أقولت كلامه بقوله أيها الرجال الأسينيون إني أرى على كل حال أنكم متدينون كبيرا يعني كتاب في الأصنام تقول لي أنكم متدينون مطلع إيش كل يعني، وبعدين قال عن الإله المجهول، وألهم الإله المجهول دل ما تعرفوش وتعبدوه أنا سرحلك بجوا بقى بكل ما فيك خذ حنظ قم سموئي، إنه سموئي النبي لما كانت بتصلي ببكاء لكي يحبها الله نظلا وكانت تتكلم في قلبها وصوتها لا يسمع فعال الكاهن ظنها تكرر لأنها كل مزيدة قصية قال لها حتى متى تذكرين انجعي خمرك عملك ثم صعبة وتذكر من الكاهن وفي جنسا الله كما الجنجة فماذا كان عجابة حالة همثل يا سيدي ظل إمرأة حجونة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسترا بل أكتب نفسي أمام الرب لا تحسب أنا كتب ابنة للعام مرض التعبير المهدد لا تحسب حمتك ابنة للعام فعليك راهم أنها اذهبي بسلام وربنا يعطيك سؤلك فقالت لتجب جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت في فريك تقول لأمتك تقول لجاريتك تقول يقول لي أجد نعمة في عيون كل ده إجابة على العبارة الشديدة اللي أنهالها فالسفاعة تكسب الراجل فالسفاعة تأكل في شيء اللي تخلق ودعالها دعوة طيبة ومزعلش لو في كان جواب من عشر شفحات كل تأذيخ وتأنيب وحيط نزعل كيف أعامل هذه المعاملة وكيف أعامل من رجل الله وكانت الحكاية ما تنسيش على خير لكويس اللي ما كانت يجي فيها الناس الناس الحديثين يتعاملون بمس برقة بمسر بسنة صيدة كما تعلقوا من السيد المسيح نفسه الناس في دينة الدرير ناظر الهتميركية أيام التناسي الرسول كان من المعروف عنه أنه كان رقيقا جدا في الرد على الهرصفات والبدع والوسلي لجرجة أنه من أبده الجم استطاع أن يجذب إلى المسيحية كثيرا من سلاسفة الوسرية وعجبه بأجده وبردقته وكان يأخذ الأمور اللاهوتية بطريقة موضوعية دون أن يخدش شعور أحد من الناس أرأت إن كان في المبادلات اللاهوتية كان بيجنبه في الدارية. كيف هو القديس القديس أغسطينس كنا نرى هذه الرقة في جسلوبة حتى في رسائله التي تبادلها مع القديس جيروم مع أنه جيروم كان شديد جدا وكان يقول ألفات صعبة وأغسطينس يخذ كده آخر حلاوة يتكنها سيدة ويقال لي الرأي الحلو اللي هو عايز يقوله وهو تحسر جنيه كان يتنقص مرة في حكايقتي أصل النفس في النفس مولودة ولا مخلوقة ويقال هو أغسينه كان بيقيم مولودة ويقال لي مخلوق ومع دي أغسينه يقال لي ايه تراجل والسادي والسادي وعاني الكبير في الكتاب وعليك كبير صغير امامك احب اتألك سؤال لو كانت النفس مخلوقة من اماورتك الختية الاصنية بقاله بن عمد الارثان سؤال احب من معلمي ان يجيب وطبعا لتعرف يجاوب التالي السؤال صعب لكن بيقال بردقة لنفس من تنويذ يمعلمه معلم هذا لهذا الاسلوب كان ينجح وغسينه في الرفيق هدمت إلا ألفاظه تشيل عجوبة صحيح كويس إن الكتاب قال شكتاتي يا عروف تقدراني شهداني الاسه بالنسيس الرقيق اللي يتخدم الانسان في معاملته للآخرين ولذلك نجد الكديس بولف وهو يكلم في الهجة في مساوط يقول لي لا تنسهر شيخا بل عزه كعب يعني كان عب للمؤمنين وجل لا تنتهر شيخا بل عزبو كأب والعزائز كأمهات والأحداث كأخوة عزبو كأب يبون في الرسول إزاي كان بيونسهر وإزاي كان بيعز المؤمنين في أعمال الرسل في 20 هل لهم ثلاث سنوات لم أكثر عن أن أنزر بدموع كل أحد بينزر بدموع مش بينزر بسلطان أو بعنف هكذا كانت الرزقة في معاملة بولس للناس ومرة يبعث رسالة ويقول أكتب إليكم أنا بولس الذي هو في الحضرة الظليل وفي الغيبة متجاسر عليكم حتى التوذيخ حتى الانتهار كان برقة برقة زي رقة النتيج لا سمعاني بنينا هتحبني أكثر من هؤلاء هذا الأدب في الحديث يَأَفْتُوْهُ الْرَّبُّ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ سِبَاهِ كُلِّ إِنْسَانٍ لَأَنَّهُ نَكْسَبَ الْآخَرِينَ بِالْكَلِمَةِ الصَّيِّبَةِ وَلَيْسَ بِالْعُنْدَى لَرَدَّ كَتْلَ مَتِيَشٍ لَرَدَّ كَتْ أَبْنَاءِهِ مُنْكَسَبِيْتِي نَكْسَبَتْ